بسم الله وصلى الله عليه وسلم لازلت قراثة من حول هذا التفسير المبارك تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة الله وعشاء والله تعالى ولم يتحدث لما المامون وكانوا يظنون انهم سيتولون بذلك فلما انهم دينان الرسول صلى الله عليه وسلم فريق من الذين يؤمنون كتاب الله الذي انزل الينا فيناقوم قرة اعين وفرحة نورهم فهل يظن الاعراق في سبيل هذا من التائهين وهم عن مع, مع أنهم يغفلون عن أنهم إذا ردوا الحق الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق ما عندهم لا يعون أنهم بذلك يردون كتبه إن كنتم مؤمنين بالكتاب الذي بين إيديكم من الثورات فعلى لا تصدقون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءكم يوافق ما أنتم عليه علامة يبقى هذا أصلا تكذيب لما بين أيديه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي يهزر ليه من الطورة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون سبحان الله وهذا المتعصب رياده بالله المعاند للحق شوف حتى لو أنك أقمت الحق عليه بقاعدته هو قد يطبر من القاعد ويلف ويدور لأنه لا يريد لك النصرة ولا يريد لك التمكين في هذا القول وعليه فإنه ماذا أتيت بهم الحج فإذا كانت الحجه التي أتيت بها أنت دونة عنده وموجودة عنده وقد أقرها وقاعدها وأصلها إذا كانت هذه القاعدة التي عنده وأقمت الحق أنت بها رد الحق الذي معك ورد القاعدة التي كانت تدل بها فماذا بعد هذا؟ أي دليل ستات به إذا هو ربنا بي معك معين هو الذي قرره من قبل فهذا الحق الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق ما جاء به هؤلاء ما كان في الطورة هذا الحق في الطورة وهذا التصديق في الطورة يعني إبتحوا الطورة ستجدون هذا لكن هم ردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان موجودا عنده في الطورة وهم لا يعون بذلك أنهم يردون ثورة وبالتالي يقيمون على كتابهم البطلان حين يردون ما جاء به النبي صلى الله عليه يوافق ما هم عليه ولهذا المسألة هي ليست نقص, ليس نقص أدلة ولا نقص قيام حجة وإنما هي المسألة عناة وجحود ولهذا لو أتنسفهم بكل آية ما تبيك عنه. ما تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لو اتاه النبي صلى الله عليه وسلم بكل ايه لو نزلت اسماء من السماء ما تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لنؤمن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من أخير وعين من تفجير الأهارة كذا تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تتيا بالله والملائكة فيه قبيلة أو يكون لك بيت مذكروفيا أو ترق في السماء ولن نؤمن للرقيقات قالوا يسألك عن الكتاب ان تنزل علينا كتابا من السماء فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله أجاره فأخذتهم الصيحة هل أمل ما أمل ولو نزل عليهم كتاب من السماء بل ولو فتح إليهم لهم باب إلى السماء فظل في عونه قلنا ما سكرت صور بل حقق المصفور فالعند هو أداء العضان والتعصب للباطل هو أداء العضان ولهذا الإنسان متى ما ظهرت له الحجة ولو كانت مع خصمه ينبغي أن يطلب ما عليه ولو عاش على هذا مئة سنة ينبغي ليطرق لما هو عليه ويتبع الحق لأن الحق ضالة المؤمن متى ما وجد هذا الحق اقتنصه وأقضت إن كان صادق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أما إذا أراد بما هو عليه علوا في الأرض أو أراد مكانة أو أراد رفعة درجة فسيؤدي ذلك إلى رد كل ما يأتي به الخصم ولو كان الحق فيه نعم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهري مع أن الرسول جاءهم من عند الله يصدق ما معهم ومع ذلك ردوا لا هذه اسماء قائلة اللازم فلازم هذا القول تكذيب ما عنده والالزام الزام الخصم بلازم قوله يصح متى ما تبناه هذا الخصم وهذه القاعدة معروفه هل لازم المذهبي مذهب لازم المذهبي مذهب عند والذي يترجح أنه مذهب متى ما اعتقده الإنسان وأقام عليه الحج خلاص خلاص لا. فهؤلاء لازموا انكارهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذا الانكار تكذيب ما بين أيديهم ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يوافق ما عندهم نصا تماما فكونكم تردون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من هذا ان ترد ما بين أيديه نعم ما كان من العبادة الفتحية الفتحية أن نطرق ما ينفعه وأنفعه الانتباع بي ولن ينفعه هذا اخوان جدا يعني البعض له تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى عن تفسير كما قال بعض هذا تقرأوا النساء في البيوت. لا والله ما تقرأ النساء. لأمه في حاجة إلى أن تقرأه العلماء قبل طلاب العلم لأن الرجل الحقيقة أراد أن يضيف أشياء من هذه الأشياء التي ركز عليها الشيخ سعد رحمه الله في تفسيره أنه يقرر القواعد ثلاثية يعني المنظور الذي فصر به كتاب الله سبحانه وتعالى هو اللفظ السلفي المحكم المحبوك الذي يؤدي المعنى من اقصر طريق شوف، لما رد هؤلاء ما عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوافق ما عندهم حط شيخ قعد أي القعدة أعدها ولما كان قال وذل معي أنه العوائد القبرية العوائد القبرية نعم ولما كان من العوائد وقد الإلهية نعم هذه سنن كونية الله أكبر الله أكبر. والله قاعده تكتب بماء الذهب والله تكتب بماء الذهب سنة كونية سنة كونية نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل سنة كونية، وهي أنه أن من ترك ما ينفعه، ترك الاشتغال بالكتاب، ترك الاشتغال بالسنة، ترك الاشتغال بفهم السلف الصالح، ترك الاشتغال بما يقربه إلى الله، ترك الاشتغال بما يزكي نفسه، ترك الاشتغال بما ينفع الخلق، ترك الاشتغال بما يقربه من الله، ترك الاشتغال بما يقربه إلى الجنة، ترك الاشتغال بما يعيده من النار، ترك الاشتغال بالمهمة التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى، إذا ترك الاشتغال بما ينفعه. شو بقى الضابط شوف الضابط كمان وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع يعني عند الآلة التي ينتفع بها لو أراد وروك واحد يترك لغفلة وروك واحد يترك الاشتغال لجهالة أنا مش عارف والله أنا ما عرفش إن هذا إن فيه ركعتين ضوح ما عرفش إن فيه مثلاً علم نافع زي العلم هذا ما عرفش إن فيه كتاب التوحيد طيب زي هذا ما عرفش إن فيه خلي بالي التارك قد يكون معذورا في بعض الأحيان. قد يكون جاهلا قد يكون ناتيا شوف ان من ترك ما ينفعه وامكنه الانتفاع به عند الادوات لكن ترك هذا عنادا ترك هذا اعراضا ولم ينتفع به ابتلي بالاشتغال بما يضره شوف دي قاعدة معروفة ان لم تكن على قاعده اهل السنة في الايمان فتكون اما على قاعده الخوارج ولا المرجع اذا لم تكن على قاعده السلف في الصحابه ستكون يا مع الروافد ولا مع المواصف اذا لم تكن على قاعده السلف في الأسماء والصفات فستكون اما مع الجهميه المعصره ولا مع الممثله المشبهة فنفسك إن لم تشغل بالحق شغلتك بالباطل يبقى اللي ياخذ بمجامع الخيط ويريد الانتفاع ويشتغلوا من من الله سبحانه وتعالى فتح الله له سبحانه وتعالى من أبواب العلم والعبودية مثلا إذا أغفلت هذا إعراضا وعنادا فلابد أن تكون رجل سوء وهذا سبحانه الله تجد في الواقع الآن تنظر إلى الناس مثلا تقول سبحانه الله من من, من ينتثب إلى العلم والدعوة دعك من عوام الناس دعك من عوام حتى من ينتثب واحد تلاي مثلا منهجه منهج مضارك منهج معطاء منهج قائم على كتاب الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد هذا موفق إذا سمع القاعدة من القاعدة السنفية أو سمع المقولة التي بها يفهم مراد الله في كتابه أو مراد النبي في سنته يطلح فرحا شديدا إذا لم يشتغل بهذا العلم الصحيح المبني على كتابه والسنة تجد سبحان الله مع أهل الأوان مع أهل الأهوان فتخرج كلمات وعبارات فجة تخالف كتاب السنة ومع ذلك لا ينثبت لا ينثبت إلى هذا ليه؟ لأنه لم يشتغل بالحق لا فتح كتب السلف ولا فتح كتب السنة ولا فتح كتب الحديث ولا فهم العلم هذا بالفهم المنضبط الصحيح لهذا تجده يقع فين؟ في الضلال والإنشارات والعذب الله ولهذا تعجب للبعض الناس تقول كيف يقول هذا الكلام كيف يقول هذا الكلام كيف يقعد هذا ألم ينظر في كتاب الله ألم ينظر في سنة رسول الله الأمر واضح في كتاب والسنة آه واضح في كتاب لكن لو لم يستغل بفاعمه الصحيح وإنما وضع نفسه في كتب أهل الضلام والزيغ العذب الله يعني لما تيجي تسمع واحد يقول لك أعود بالله الرحمن على عرض السوا الله على عار مسوعه عورضه بالله هذا الكفر تخيل يعني يكذب القران ويدعي ان مصدق القران ومن اثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى على ما يليق به كفر لانه لم يشتغل بقاعده اهل السنه في فهم هذه النصوص فلما اعرض عن هذا انشغل بالباطل إن لم تكن سنيا ثلاثيا فستكون مفدعا حاسما لكن اعرف كده لا يمكن تكره دعوه الحق لا يمكن تكره دعوة دعوة مباركة إلا وأنت على ضدها خذها قاعده فلا يجتمع ضدان ابدا حق وباطل ومع بعض لا. نور وظلام مع بعض أبدا. لا يجتمع الضدان ولا يرتفعان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان النقضان ما يجتمعان ولا يرتفعان لكن انت على واحد منهم يعني على على حق انما حق باطل من ينفع او اللي تيجي على حق ولا على باطل لا يمت. أنت على حق او على باطل نفسك يا لم تشغلها بالحق شغلتك بالايه بالباطل هذه قاعدة مباركه ودي من السنن الكولية ولما يقول العلماء من السنن الكونيه يبقى خذ بمجامعها فإنها لن تتخنف لن تتخنف بسنة كونية سنة كونية إحنا اللي بيصبرنا الآن على ما يحاكل المسلمين مثلا وما يواجه به المسلمون من الصهاد ومن تقصيد ومن تشريد ومن ومن ومن فدي صبرنا أمرا الأمر الأول يبدي سنة كونية الله تبارك وتعالى جعل الصلاحة من حق البطل بسنة كونية أ... أ... أ... لا بني حسب الناس يترك ويقولوا أمن هم لا يستنون ولا قد فتلنا من قبل الأمر الثاني أن هذا من قدر أنفسنا. وأنه ينبغي أن نعالج أنفسنا حتى ندفع عدونا وإلا فربنا سبحانه وتعالى أجل من أن يترك أعداء الله يتمكنون من رقاب المؤمنين وقد أخرجوا بمجامع النفس لا الله أجل وأكرم سبحانه وتعالى من أن يترك عبادة وهم يأخذون بمجالع النصر من تحقيق الإيمان والتقى والعمل الصالح ثم يطرق هؤلاء يتمكنون منهم أبدا لن يكون من ومن عندها يبقى الاعتبار بالسنن الكونية القدرية أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة وبه تزول كثير من الإشكالات التي ممكن أن يدخل الشيطان بوساوسه من هذه القواعد أن الإنسان إذا ترك ما ينفعه مع امكان الانتفاع به مع إن الانتفاع به ابتلي بالاشتغال بما يضره وما لا ينفعه نعم <تصفيق> تمام هذه واحدة نعم ومن انك تقدر والله من قومين ورجال وخوف ورجاء وخوف والله في الدنيا بما حدا الله وحبته ورجاءه سبحان الله ولهذا سجد الايمان يحدث امتى تقدم محبه الله على محبه الولد لو على الايمان عندك ودت نفسك تقدم محبه الله محبه الله على محبه المال محبه الله على محبه الزوجه محبه الله على محبه المعاصي محبه الله على, على كذب فإذا تمكن من قلبك هذا الأمر محبة الله الخوف من الله سبحانه وتعالى فإن هذه المحبة تتقدم كل المحبة إذا لم تحقق هذا على قدر ما حصل في قلبك من نقص في المحبة فتبتلى بقى بمحبات تجي الوحي يحب زوجته حبا جملا وقد لبث الخاتمة من ذهب في يده هذا حرام على الرجال لا يجوز جيس الله يا والله عارف بس يعني أصل الزوجة تزعل وتغضب وتعمل ده عند في المحبة لأنه في المحبة سيفعل ما الجاهل الجاهل حينما لقيه النبي حديثه عند ثم القاه وقال ايعمل احدكم ان يضع في يدي جمره من نار فقال الصحابه له خذه انتفع به يجوز ولا ما يجوز يجوز الانسان ياخذ هذا الخاتم ويبيعه وينفقه على اهله لكن شبهه عظمه المحبه قال لا اخذ شيئا القاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بل اعظم من هذا في نظري يوما صعد النبي المنبر وقد كان ياخذ خاتبا من ذاهب في اول الامر قبل التحريم فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم فخلع الصحابه خواتمه من غير ما النبي ولوهم واعظم من ذلك وهو يصلي صلى الله عليه وسلم بن عليه الصحابه عليه الصلاه فخلع الصحابه نعاله بعد الصلاة سألوا ليه خلعتمان اللجس من الأقصد يقول يسأله صلى الله عليه وسلم ليه خلعتم قالوا وإنك خلعتم خلعتم يبقى على قدر ما تكون هذه القلب على قدر ما يحشر من ايثار لمحاب الله سبحانه وتعالى نعم <تصفيق> الله أكبر الله أكبر. إن لم يفتح الإنسان باب الخير، فإن في مفقود في الخير هو مالك سينفق سينفق فمن توفيق لا تكون نفقتك في الخير، وإلا سيصلّط عليك ابنك، سيصلّط عليك من يصلي، سيصلّط عليك المخدرات، سيصلط عليك النساء. تنفق بعض الناس إخوان. من من يعني أصحاب ملايين ملايين أستقواها في المعاصي والخارج من دون إيدهم للناس المال منفق منفق لكن إما أن توفق في الخير فيخلف الله عليك أو أن توفق في الشر والمعاصي فيقسم ظهرك بذلك لكن هو منفق منفق لا والله ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد الله ترك العفو ابتلي بالعفو والله يا اخوان خذوا هذه القاعده هذه القاعده يعني تغنينا عن الدرس كله لو تفقدناه سبحان الله ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد لم يذل لربه سبحانه وتعالى ويخضع له ابتلي به بل هو فوق يا ابن 60 و70 كما صاحبنا لان فرقك الرب اما من عز بربه سبحانه وتعالى وخضع لربه وذل لربه سبحانه اعز الله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن اكثر الناس العالم ولكن مفصل العالم ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين فمن يقول شرب محمد رحمه الله تعالى فمن ذل لله عز بالله اللي يذل لله يعز الذي يخضع و للمؤمنين بتواضعه يرفع الله قدره بين المؤمنين سبحان الله وعدلك لا لا ما احطش وطئ أبدا مستحيل انا وعليه منا ابدا دنا راضف السماء ومناخيره في السماء ومن رمى لا هذا الذي يدوسه الناس باقدامهم إنما المطادع لين الجانب الذي يخضع إخوانه الذي يتعاطف معهم الذي يتحب معهم الذي يتود معهم الذي يبشي في وجوههم. الذي يسعيلهم في ما الذي يفرج شكر بفضل الله أو يزيلهمهم بفضل الله سبحانه وتعالى هذا يرفع قدره هذا يرفع قدره هل أنقص قدر ابن عباس يوم ما كان بيسح الناقه لزيد بن ثابت أعلى ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي اللهم علمه الكتاب أبدا صرنا نذكرها في ميزان حسنات ابن عباس وفضائل ابن عباس رضي الله عنه هل لما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في كثير المسائل لا أدري هل أخمل الله سبحانه وتعالى ذكره وقال لنشان أمراته على قدره فصرنا لا أد صارت لا أدري في مناقب الامام مالك رحمه الله تعالى لأنه قال ذلك لله سبحانه وتعالى وخذها قعد كل من فعل شيئا لله سبحانه وتعالى يبتغي بذلك الاجر من الله سبحانه وجد العبد الخلط في ذلك وكل ما تركه الإنسان لله سبحانه ولو كان, ولو كان من مشتهى النفس ومن متعلق القلب عوضه الله خيرا منه من ترك فتاه لله أنا متبرجة فلم يرتبط بها مع جمالها الفائد الذي يبهر عقول الرجال مع جمالها فقال لا أبدا أنا أخطار صاحبة الدين من ترك هذه واخطار صاحبة الدين نعم بها وإذا آثر هذا الجمال عذب به قد طاعد طاعد لا تتخلف أبدا ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل منه، ترك طاعة الله وتعلق بهذه المحبة من مال من زوجة من ولد عدم به يا أيها الذين أملوا إن من أزوادكم وأولادكم عدوا لكم إنت تكون هذه إذا قدمها الإنسان على طاعة الله ومحبة الله سبحانه وتعالى فهذه قائدة حقيقة في العبودية قائدة من أنفع ما يكون فأهل الكتاب لما تركوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنه وعالدوا أبتلوا, ابتلوا به ابتلوا به يضادوا وشتغلوا بما يضاده فكانت النار مثواهم العياد بالله نعم هؤلاء الذين على حيث الشياطين من لا العظيم وهم في ذلك شو في الرق؟ شوف الرق في بدلايتين. لما تركوا ميراث النبي، أبطلوا بالسحر. تركوا علم النبوة، وقعوا في علم الصحرط والمشاوذين. وده معروف. هذا معروف. نعم. وهم كذل. فماتت الشياطين على ملك سلمان أبدا. إن الله سبحانه ينزه أنبياء، ويعصم الأنبياء ومسده من أن تتخلل أقوالهم أقوال الشياطين. وسحر الشياطين فالله عز وجل نزه رسوله ورسله عن هذا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له، حتى الباطل وما علمناه الشعر وما ينبغي له فلوحي ينزه أن ينتبث به شيء من الباطل ولهذا إما أن يكون معك علم وحي او معك علم ابليس وشياطين نعم ورغموا كتبتهم في ذلك عند إسم أمير مريمان بل نزاهه في قوله وما كفر مريمان أي السيد ألم يتعلمون ولكن الشياطين كفروا في ذلك يعلمون المهل للسر من, من على جوان بن آدم السبع اليهود السفر الذي جمتنا على الملكين الكادنين لانتزامنا الارض العراق أنزل عليهم من هذا على هذا القول الذي ايضا اقوال السلف هذا على هذا القول فيكون ما على ما وما انزل الله عز وجل هذين الملكين امتحانا للعباده وابتلاء والقول الثاني ايضا من القراءه السلفي ليس ذلك وما انزل على الملكين ولهذا ما لا تفسير ما التفسير الاول ان تكون اسم موصول ولكن الشياطين الكفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يعني والذي انزل على الملكين وبه... ولهذا نصب والتفسير الثاني لما انها نافيه وما انزل على الملكين لابنها وثلاثه فتكون ما نافيه اما ان تكون موصوله وان تكون نافيه على كل فلو سلمنا بهذا فاننا نقول لهذا المبادئ الاختباري والابتلاء ولله سبحانه وتعالى الحكمه البالغه في ذلك. أما ما ورد في ذلك من الإسرائيليات وما ورد ذلك من كلام طويل حشيت به الكتب فهذا لا يلتفت إليه ابدا نعم هو من المواضع التي خاض او التي وجدت في الإسرائيليات هذا الذي رجح به من رجح انها اسم وصول لأن القول نسب إليه نعم هو القول المقدم عند الثاني نعم أول من يعلم عنك ويختبرك ويصونك عن ماتك يستعينك شيئاً يستني على وجهك زكاة ولايت ونستنهي ونروي إليه من أمر الله وهو سليمان عليه السلام وتحريم الملكين سبحانه لأن الذين لهم نزلا نعم فلا فلا يحتاج واحد أن السحر أنزل على الملكين لأنه حذره هذا انقطاع الحجة من أن تحتاج بهذا نعم. وقد فهم هؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الما كان فطافوا علم الانبياء والمرتدين على علم الشياطين واخذوا فخذوا إلى ما يصلون وخذوا ثم ذكروا قلوب السحر تقالوا فيتعلمون منهم ما يفجرون به بين الموت والذوقين. مع ان لحده الذي لا يقال بلحده غيرهما لان الله قال في حقهما وجعل بينكم مولده وهم ورحمه وفيها لا دليل على ان يكون له حقيقا وانه يظن باذن الله لا عنده اضرار نعم فالذي على اهل السنه وهذا السحر له حقيقه يؤثر لاذن الله تبارك وتعالى يضر منه ما يقتل منه ما يمرض ومنه ما يذهب العقل كل ذلك باذن الله سبحانه وتعالى وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث بنصحي سحر صلى الله عليه وسلم حتى إنهم كان يخيلوا إليه أنه يفعل شيء وما فعله من أمور الدنيا أما أمور الرسالة فقد كان صلى الله عليه وسلم معصوم معصوما من أن تتدخل الشياطين في ذلك نعم حديث معروف لما صحران بيت ابن أعصم نعم اولا يعني لو احسن يذون وهو المتعلم من شيره الاهله نعم شو بشوف شو شو باء التفسير السلفي اللي ركز على المنهج السلفيه وما فتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه فمن السحر ما يفعل هذا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السولى وعن الشرك وعن الصرف والعطف في من السحر ما يجعل هذه المرأة مع قبشها ومع فسادها من أحد المسئلة تلد هذه الى من اتزوجها هلكت ومن السحر ما يجعل زوجتك قره عينك بين يديك كأنها شيء من الجن صرف وعطف هذا ابتلى الله بعباده كما وجد الكفر والإيمان كان وجد المعاصي والطعنة، كما وجد إبليس والملائكة، فلله سبحانه على الحكمة البالغه بذلك. لا قلنا قال ليه الله جعل هذا؟ يبقى قل ليه الله جعل القف؟ ليه الله جعل المعاصي؟ ليه الله ما جعل الناس أمة واحدة؟ ليه الله جعل جنة يبقى جنة خلاص؟ نقول ليه سبحانه على الحكمة البالغة ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يجعل ليميز الخبيث من ويجعل على في فتعلمون منهما ما يفرقون به بي بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد حين ترون هذا التفريق فاعلموا أن هذا الضرر الذي لحق بالزوجين من التفريق وغير ذلك وما هم بضارين به من احد إلا بإذن الله وحول الله ازاي الله عز وجل يأذن بذلك ثم تأتي القاعدة السلفية أو الفهم السلفي. لا يفهموا شعر ولا فهم جهميه ولا فهم قدريه ولا فهم جبريه ابدا مثل هذه القواعد لا يمكن تجدها عند أحد الا اهل السنه ولا يمكن يفهمون هذا ابدا طالما انهم في معزل عن فهم اهل السنه يا وما هم بظاهرين به من احد الا باذن الله لو أخذت بالظاهر إذا لا اذن بالضرر اذن بالشر اذن بالفساد نقول الإذن على قسمين إذن شرعي وإذن قدري زي الإرادة ماي على قسمين نعم إذن شرعي وإذن قدري إذن قدري هذا في كونه سبحانه وتعالى فالله عز وجل قدر كونا ليبتلي عباده لكن الذي أذن الله به عنه السحر تعاطي السحر التفريق، لا لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالمعارف. ولما يأذن الله عز وجل بالكفر ولما يأذن الله سبحانه وتعالى بالسحر أبدا بل حرم بل وكفر من ارتكبه بل وجزاء ذلك النار ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الأخيرة درها يبقى لازم تسهم لنصوصها كذا تشوف ايه الذي أذير الله به شرعا ايه الذي أراده الله سبحانه وتعالى شرعا وأنت مكلف بما أذن الله لك به في الشرع أو أراده منك شرعا أما ما أراده كونا وقدرا فذلك لحكمته البالغة سبحانه وتعالى لست متعبداً بها أنت متعب بالشرق أنت متعب مع فانك لهذه الأمور القدرية لكن لست مكلفاً بالأمر القدري تقول أكثر والله عز وجل شاء هذا الكفر لي وأراده الله سبحانه وتعالى لي طب الله لما لم يرد مني كفرا ليه الله خلق ليه الله أراده نقول افهم افهم فرق بل الاراده الكونيه والاراده الشرعيه اراد الله سبحانه وتعالى الكفر واراد الايمان اراد المعاصي وارض وتعالى ليبتري عباده لينيز الله عز وجل المعسكرين العظمين معسكر الايمان ومعسكر الكفر ولهذا أراد الله سبحانه وتعالى ابقاء ابليس وانظار ابليس لهذه المساله لهذا الأمر لافترق انا عنك وتطرق انت عني لافترق انا عن الكافر والكافر عني وهكذا يبقى الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لحكمة بالغه وهل لما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر القدري وكل العبادة إلى أنفسهم إلى معرفة ما يحبه الله وما لا يحبه بوثق العقل والتحسين والتقبيح لا ده الله سبحانه وتعالى بين لك هذا قدرا ثم بين لك ما يحبه شرعا يبقى لله الحجة البلغ ما تجيش بعد تقول والله أنا الله اراد الكفر واراد كذا واراد الشرك فلما انا اعمل به الله ارادني ذلك نقول لك لا شغل القران ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم يبقى بين الله سبحانه وتعالى خلق الكفر وبعد ذلك لا يرضاه وبين الله سبحانه وتعالى رضاه عن الشاكرين انا لعنه الله على الكافرين اذا اذن انظر انت الى مراد الله سبحانه وتعالى الشرعي انظر إلى اه اه محبة الله سبحانه وتعالى الشرعية إلى الله سبحانه وتعالى يحبه ولهذا يقولك الإرادة الكونية بتساوي المشيئة لكن الإرادة الشرعية تساوي المحب فالإرادة الكونية تتعلق بما يحب الله وما إنما الإرادة الشرعية تقتصر عليه على ما يحبه الله فقط عشان كذا الإرادة الكونية تساوي المشيئة والإرادة الشرعية تساوي إيه تساوي المحبه فلا تخلط بين الامرين وما هم بضارين به من احد الا باذن الله القدري الكوني امتحانا لعباده وابتلاء لعباده واختبارا لعباده والا فالاذن الشرعي لا ولهذا قال فتعلمونا ما يضرهم وتعلمونا ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراهم لو يبقى انت عرفت في الايه نفسها الاذن الشرع وعرفت بالايه نفسها المحبه الشرعيه التي يريدها الله سبحانه وتعالى فما تيجيش تواف بإذن الله وتطرق ما بعد باذن الله ما الله عاصمه ويقول والله يعصمك من الناس الله عاصمه سبحانه وتعالى عصمه من أن يؤثر هذا في الوحي وعاصم من أن يأثر في قلبه إنما كان شيء يأتيه صلى الله عليه وسلم وعاصم من أن يتلبس بهذا إلى الممات بل كان في هذا تشريع للأمة ماذا تفعل الأمة إذا أصيبت بهذا كذلك تقرير لبشرية صلى الله عليه وسلم ولو ليس ربا ولا إلها إذ لو كان ربا أو إلها ومعبودا لما أصاب ذلك لكن تقرير لبشرية صلى الله عليه وسلم تقرير لكماله عز وجل المطلق ولو يختلف عن كمال أحد المنخلوقين ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فما عند النبي من كمال فهو من إكمال الله له سرحانا ومن تكميل الله عز وجل له ذلك وخبارك للحكم بل نبي إحنا نفهمها إحنا آه للسلة نفهم هذه الحكمة والحكم هذه ولهذا لا نتعثر جزام هذا سحر النبي آه هذا السحر للنبي صلى الله عليه وسلم استفدنا منه استفادات عظيمة جدا هذه التي قلناها لكن هل وصل السحر إلى, السحر إلى قلبه صلى الله عليه وسلم فصار يخلط في الآيات يخلط في القرآن يخلط في كذا أذا يخلط في التشريع نقول مرحلة زي الراوي إذا اختلط عليه نقول ايه مرحلة الاختلاط هذه ليس حجة فيها ولا نكتب حديثة في المرحلة التي اختلط فيها إنما قبل الاختلاط لا زي سفيان زي عبد الحق السبيعي زي هؤلاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل عرفت مرحله الفشري بانها مرحله نتوقف أو توقفت الامه في فيها على النبي لا ليه لان السحر لم يخلص القلب لم يتعرض للتشريع انما هذا الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لحكمه عظيمه بالغه علمنا فيها وقررنا فيها بشريته صلى الله عليه وسلم فالذين يدعون من دون الله نقول لهم لا انما ادعو الله سبحانه وتعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر كما قال سبحانه قل انما انا بشر وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر من ذلك انس كما تنسون فهذا تقرير لبشريته صلى الله عليه وسلم نعم ثم ايضا هذا ابتلاء لمن يعمل السحر وابتلاء للكفره لان الله عز وجل يبتل الكافر بالمؤمن والمؤمن بالكافر يبتل الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم يبتل الضال بالمهتدي والسري بالضال وهكذا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وده اسباب وجود هذه الاضطرابات في الكون ابتلاء واختبار يبقى انت مطيع لربك لربك سبحانه وتعالى وممتتر الأمره ومع ذلك تجد ضيقا في حياتك تجد مثلا قلة في أولادك أو انعداما لاولادك عقيم وغيرك من أهل المعاصي واصحاب المعاصي عنده طروب يجي تناشر ولد الله عز وجل يبتليك بهذا وهذا الانتلاء ليه الله عز وجل لا فعلى كل الوقوف عند هذه الحكم بهذا المفهوم العام هو الذي يتعين وإلا فالقاعد عندنا لا يسأل عما يفعلوا وهم يسألون والله تبارك وتعالى ما أرد شرا في الكون من كل وجه تنزه ربنا عن ذلك لهذا قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك الشر من كل وجه ليس الله سبحانه وتعالى الشر في فعل الله لا إنما الشر في مفعولاته، الشر في قدر الله لأه إنما الشر في مقدوراته، في مقدورات. سبحانه وجود الخير وموجود الشر فيما قضاء في مقدورات الله سبحانه وتعالى في مفعولات الله سبحانه وتعالى أما في قدر لا في فعل في فعل في, فعل في فعل الله فهذا الحكمة بلغة رحم الله أمة السنة والله يا إخوان لو ما عرفنا هذا أمة السنة لكونك البهائم لكونك البام ذالك نفهم, نفهم هذه النصوص والشر ليس لايج ويجيك أركان الإيمان أنتم من قدر خيره وشره ألا والشر ليس إليك الشر من خلق الله تقول لا بناء على الحديث الحديث لك لا والشر ليس إليك لكننا لو قلنا بذلك فقد اتهمنا الله بالنص إذ يقع في منكث سبحانه وتعالى ما لا يخلق وما لا يريد وما لا يشاء لكن فرق بين الشر في القدر والشر في المقدور الشر في فعل الله والشر في المفعول ولله المثل أعلى ابنك الآن يقول لك ابنين جنيه أبي تقول ابدا ما فيش ولا سا روح مع وتعالى. روح وتعالى ولا سا طب أروح ماشي. آه روح ماشي هذا شر بالنسبة للولد صح لكن بالنسبة لفعلك أنت مش شر لأنك تبنيه على حكمه أنا عايز ربي تعتمد على نفسه لأنه هو لما أنا أعطيته المال وأغضقت عليه فسد لازم اربيه يبقى أنت ظاهر فعلك ظاهر فعلك أنه شر بالنسبة لمن وقع به هذا الشر ممكن يجيك واحد الآن مسكين على الباب يسألك اعطيني وقوله لا يا شيخ ده أنا عندي وعنده وعنده وعنده وعند وعند روح وشه يعطيك ويجيك واحد نابس أباه وتمام التمام أخي تمام التمام ترحى تلت عنه وتعطيه المات ليه؟ لأن هذا الذي يسأل يمتهن فلو أعطيته لدعمت هذا عنده ولا صار يبتكل بهذا ولا يعمل مع قوته على الكسب مع قوته على الكسب فأنت تساعد على معصية هذا التسول سؤال الناس بغير حق فلما تمنعه وغيره كيام نعيه وغيره كيام نعيه ايعمل ايه اروح ادور على شغلنا بعشرين جنيه وانا بخمسرسة جنيه سالفاته النهار عشان اجيب لعياله اكل لكن دلوقتي هو اشتغل ليه ده شايل الموبايل وعنده دش وطول مهار وضعه تلفزيون ريفيزيون وبيجيب له خمسين وستين ميت جنيه على الأقل ونطلع زبته ونطلع عياله يبقى هذا في الكون هذا في أسعالين معروف محسوس محسوس لما تجيب الآن الجاني الجاني اللي ترضعك السجن أو ضرب بالصياف واخد بالك وتحبسه سجن على عنده أولاد تسجنه شعر من اثنين ثلاثة سنة هذا الفعل شر لهذا المسجون لكنه خير لن يرضعه لم يعرف الم السجن خلاص اذا طلع من السجن لن يعود الى هذا ابدا فاذا كنا نقول هذا في افعالنا نحن فما بالنا بفعل الله سبحانه وتعالى اذا فعل الله ما في شر ابدا والشر ليس اليك انت ذاهب قدر الله سبحانه وتعالى ليس في شر ابدا لكن مقدورات الله فيها خير والشر تصب حتى تتزوج. عندك عند السرع عند عندك ناقة. أنت ناقص الله القاعدة يبقى التفريق في هذه المسائل هو الأصل في الفهم الصحيح الذي يبتسم مراد الله رضي الله ورسوله. رسول الله يسألنا. روح كده واحد من الجامية ولا واحد من المعتزلة ولا واحد من الأشاعرة ولا واحد من كذا ولا واحد من كذا. شوف كده سألنا. كذا المعتزلة يوجبون الحكمة على الله. الرب لابد يجب أن تفعل الشكمة الله سوء ولا والأشعراء ينفون الحكمة عن الله الله لا يفعل حكم عزيز وفي كل باب في كل باب هتجل الحق بين طرفين النقيم فالحمد لله إذا أهدي العبد للسنة وإذا أخذ من جامع السنة ولهذا نقول اخوان العلم بالفروع تستطيعنا كنت تتصل على أي شيء يا شيخ أنا طلقت زوجتي ثلاث مرات أعمل إيه حينك الحمد لله المشايخ ما تطلع يا شيخ أنا دلوقتي ببيع بيع معين جائز ولا مش جائز يا شيخ أنا كذا المسائل الفرعية هذه تحصيلها من المشايخ إذا جهلتها إنما مسائل المنهج ومسائل الاستقامة على منهج النبوة خوان هذه العزيزة هذه لا يمكن تتعلمها من كتير واحد ولا يمكن تغدى يعني يعني إليها وحدك بهذا الفهم دي تحتاج إلى ثاني الركب تحتاج إلى حسن القصد تحتاج إلى محبة أهل السنة والاجتماع عليه ولهذا فرق بين شيخ ثالث تجلس عنده وشيخ من المفتدعة تجلس عنده ولهذا احنا قلنا زمان أول ما تريد أن تضع لك على هذا المنهج فلا بد من أمرين الشيخ السلفي والكتاب السلفي الشيخ السلفي الكتاب الثلاثي والشيخ السلفي هو لا يختارك الكتاب السلفي تجد قلبك يتأثر بهذا الكلام عقلك يستنير بهذا الكلام شبهات من حولك مع أنها بلغت 72 ثلقة تتحافف عندك الحق الذي عندك ولا تتبوت أبداً, أبداً مع الحق الذي عندك لا كده بقول ان تفسير الشيخ سعد رحمه الله من التفسير الحقيقة انه موثقه ايه جدا نعم وهذا يتبين لكم ان شاء الله في كثير من المواضع نعم وانا وجهت منوعات احنا قلنا الاذن الكوني او لازم تساوي المشي نعم قال ربي صلى كما كما تعالى في الآية الشاذقة فإنه نسلم على خلفي جديد الآية وفي هذه وما أن الأسباب مأنا في قوة التأثير فإنها ساجأة للطرار أيوة ليست تمام في الآية الحصري من فرق الظلم وإيضا للطرارية لأفعال الإجلال تمام لا عما أنزلناه من غير سبب للناس فأخرونا على خرجه فأخذوا عبادنا أيوة فقالوا إذا رضي الله رضووه وإسمع قتالك والتابعين افتح إذاي تفسير قل إنك تجد مثل هذه الإشارات قل إنك تجد مثل هذه الإشارات إلى معتقد السلف فيها نعم في ذلك القدرية الذين قالوا بأن صعد العباد هذه مستقلة بهم هم الذين يفعلون ليه؟ قولك أصلا والله عز وجل حسابنا على هذه الأفعال وقد قدرها علينا يبقى بها وحتى ننزي الله عن الظلم ننقعه فيه أعظم النصر أنه ما, يفعل ما يعلم من أفعله ولا يقدر أفعاله يبقى إذن الله ما يعلمه أنا الذي جئت إلى هنا وقرأت بمحض إرادتي وهذا الذي ذنت بمحض إرادتي واستقلاله فلم يقدر الله عز وجل عليه ذنبا ابدا وما يقدر الجل إنما هذا العبد والذي فعل هذا الذنب ولهذا يحاسب ولهذا يحاسب هكذا يظن مزعمون وينسون لو يوقعون الله عز وجل في أعظم النقص ما ما بلغ الأسباب قوة في التأثير فإنها لا تبتعد عما قدره الله تبارك وتعالى لكن شلها أنت حلها إن قدر الله هذا مبني على علم الله إذا علمت أن قدر الله مبني على علم الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل أعلم حيث يجعله رسالته هو أعلم بمن ابتدى هو أعلم بمن اتقى خلاص لما ترطي وتوزع وتمنع على علم لا يرومك أحد لا يرومك أحد فلان أعطيته كل ما تجي فلوس لروحه يعصن لها بها خلاص منعك عنه هذا المال منعك هذا المال عنه على علم منك أن هذا لا يستحق المال لأنه لو اخذ نفسه لأن نفسه مؤهلة لهذا فبدلا من إرجاع هؤلاء الأمور هذه إلى علم الله لا أرجعها إلى العقول واشكر النصوص طيب من يهدي الله فهو المهتدي ومن يظلم الا اجيب ويا القدريه ومن يظلم ومن يضل زيه لي تماما ليه تاخدوا من يهدي وتسيبوا من يظلم ليه بناء على فإذا هذه مهمة جدا. الأشاعر يقول لك, يقول لك لا هو الرابط بين هذه الأسباب وما يحصل يقول لك ده رابط بقى عجيب عندهم إن هذه الأشياء تحصل عند نزول هذه الأسباب لا بهذه الأسباب فالحب اللي طلع من الأرض مش بسبب المطر اللي بنزل إنما الحب اللي طلع عند نزول المطر يعني عند لزما الولد ده عند وجود المني في الرحم انما المني مش السبب الذي جعل الله عز وجل به هذا الولد انما حصل الولد عند وجود هذا فصل بس قالوا ان ده بيحصل عند وجود هذا صفصفه وفلسفه واشياء ما عند الله بها سلطان ولهذا فعلا فعلا كما قال شيخ سينا الحركه على منهج الحق لك تشتغلوا بها إيه اللي يخليكوا تعملوا كيف وتجزئوا وتشطروا ويعارضوا بعضكم بعض في هذا السهم السقيم لما لأخذش كتاب الله سبحانه وتعالى بمع فيه وإذا أشكل علينا شيء ورددناه إلى أولي العلم الذين يستنبطون إذا أشكل علينا شيء وظلمنا التعارض بين النصوص ببقى رجعنا إلى أهل العلم الرسخين وبهذا يزول الإشكال إن شاء الله ولهذا لا تجد آية أبدا في كتاب الله فيها تعارض عند سنة أبدا يجمع أهل السنة من الدفاة عارض مفيش لا حل أبدا مستحيل مستحيل ولهذا أهل السنة لما يجوا يناقشوا القضايا العقدية ماذا يسمعون مش بنقشها من ضاع ويسوق أدلته على قضيته ويسكت لا بعدما يسوق أدلته على القاعدة من كتاب الله ومن سلطة رسول الله ينقلب ليرد شبهات المخالفين ويربوا عليكم ودي مصدر القوة إنما التاني يعمل به التاني يخط مخصوبة وحضط لك فيها دليل يزعمه وخاص بسكت وبعدين يقول لأتباعك اوعف اسماعه لفلان اوعف تروح الناس من دول اوعف تروحهم من نزل ضواص العقود يحجر على هؤلاء ليه انت من ايه ما تسيبه يسمع مش انت لعندك حق يا أخي هتبين البطل اللي عند الناس يا أخي لكن خايف لأنه يعلم أنه على ضعف في هذا نعم قالت فما تكرى أن أن من ولا كما يوجد ضعف في كما على بسرعة ومهربة قلت بيهما اسم كبير ومنافع من إما مضرة المحبة بقاعد أظن هذه أول قاعدة وضع الشيخ سعد رحمه الله تعالى في قواعده قال الشريعة إن الشريعة إن لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة او رجحت ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجحت. بل في الاوامر والنواهي ان احنا لما ننظر الى الاوامر نجد هذه الاوامر اما خير محض واما خير راجح غالب والنواهي اما مفاسد محضة واما مفاسد غالبة غالبة او راجح الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما خالصة أو راجحة فالزنا شر شر محض الخمر الميسر فيها جانب خير لكن إثمهما اكبر من نفعها من إلا مضمح المرضى أو قيبها أكثر مستددين ولقد أعلم أين أي يجبون لمن الضرار أي صار في السكر وردف المستدف الشرع مالا في تآخر في أي مريض من هو مؤمن للحكومة فمن يكون فيه من سيديه جنة ولكنهم استحبوا الحياه الحياة الدنيا على الآخر ولكنت ما أن كنت من أو كان مرمون وهذا دليل على السنة والجماعة في أن السحر يكفر صاحب في السحر يكفر صاحب ويخرج من الله فالساحر كافر الساحر كافر وحد هذا الساحر برضه بالسيف ولو تاب هذا الساحر وعلم توبته حين أمسكنا به فإذا أمسكنا به قال تبتي إلى الله نقول يضرب عنقك وتوبتك هذه تنفعك عند الله فتوبتك تنفعك عند الله إن كنت صابت لكن يضرب عنقك ليه؟ لأننا لا توصل إلى صدقي هذه التوبة ابدا أما لو تاب الساحر قبل التمكن منه واحكي الساحر فتاب بعد عشر سنين وأطلح رجلا صالحا وترك هذا بعد عشر سنين رفعي الحاكم أو القاضي إن هذا الرجل كان يعمل بالسحر وكان يتعاطى السحر كذا فهل يأمر بقطع رقبتي لا لأننا لأن علمنا صدقه في هذه ايه يبقى الساحر لو تمكن منه الحاكم فضربه بالسيف ولا قد قتل الصحابة بعض السواحر كما ورد هذا عنه عمر ورب هذا عن حفصه ورب هذا عن جندب نعم طيب نكتفي بالقدر هذا